بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى سبح اسم, سب اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى الذي خلق ف والذي قدر فهدى والذي قدر فهذا، أخرج الموعة، فجعله غسالاً أحوا. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ الْجَهْرَ وما ونيسرك لِلْيُسْرَى وَيُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إن نفعت سيتذكر من, من يخشى، ويتجنبها الأشقا، الذي يصل النار الكبرا الذي يصل النار الكبرى، ثم. لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكرتنا ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا, بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير إن هذا في الصحف الاولى في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى